Robbana ve edeqlerin cenneti ardının illeti vgett them ve man celp min abaihim ve فقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ezin keferu yunaduna lam aqta allahi akbaru mimma qatikum an taskum iz tudauna ila نسين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبير ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كثرتم. وَإِنْ مُشْرِكٌ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا تدعوا الله نخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من أمره على من يشاء